س ج ف ج ع َ ل َ ه ُ م ك ع ص ف ٍ م َ أ ك و ل